في ألمانيا زرت معسكر اعتقال نازيا قديما يدعى سخسنهاوزن وهو ليس اكبر المعسكرات النازية ولا اشهرها ولكنه كان من اوائلها بناء واقربها الى برلين معسكر صممه موظفون اداريون ببرودة دم واعصاب ودراسة علمية دقيقة كأنهم يخططون لمصنع او مطار وقد كان جلادون يتدربون فيه قبل نشرهم في معسكرات الإبادة الأخرى كأوشفيتز وتربلينكا وبوسيبور في مركز المعسكر برج للمراقبة تتفرع منه كالأصابع من الكف صفوف من الأكواخ الصغيرة المحصنة إذا خرج أي جسم من أي كوخ فإن الجنديا الناظرة من البرج يراه ويطلق النار عليه الأكواخ لها تصميم داخلي واحد أرفف كأرفف الكتب مقسمة بحوائط طولية فيكون الرف مجموعة من العلب أو التوابيت المفتوحه من جانبها الأيمن أو الأيسر وفي كل علبة ثلاثة أسرة وفي السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية كان الاسرى يضغطون فيكون في العلبة تسعة الأسرة يعملون في مصانع تابعة لإدارة القوات الخاصة الألمانية وهي ذات القوات التي تحتجزهم وتعذبهم وقد قام أطباء الحكومة بحساب عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الأسير في عمله أثناء اليوم وأمروا بتقديم وجبات للاسرى تحتوي على نصف ذاك العدد من السعرات لكي يضمنوا أن يصيب الهزال الاسرى فيموتوا تدريجيا وهم إلى أن يموتوا يعملون وينتجون السلع لجلاديهم ثم ما ان يتساقط الأثير بحيث لا تبقى فيه قدرة على العمل فإنهم يدخلونه إلى أفران الغاز وللأفران شروطها فالأسرى الواردون حديثا إلى معسكر الاعتقال يفرزون الأطفال كلهم يذهبون إلى أفران الغاز مباشرة لأنهم غير قادرين على العمل وبالتالي لا فائدة يرجوها النازيون منهم أما الكبار النساء منهم والرجال فيؤخذ المرضى والضعفاء منهم إلى الأفران فورا والأقوياء يدخلون في سلس الخدمة ويعملون إلى أن يضعفوا، ثم يؤخذون بعد ذلك إلى الأفران على أن أحدا من الأسراء لم يكن يعرف أنه سيعدم بالغاز كانوا يقولون لهم إنهم ذاهبون للاستحمام ويطلبون منهم أن يخلعوا ملابسهم وأن يطوها ثم يسلموها للجنود بعد ذلك يعطيهم الحرس قطع الصابون ويدخلونهم إلى قاعة كبيرة تتدلى من سقفها مواسير وأنابيب فيها رؤوس كرؤوس الصمابير ورشاشات مياه كالمعتادة في الحمامات وماء يدخلوا حتى تغلق الأبواب ثم ترمى عليهم كبسولات من المادة السامة وترش عليهم بدلا من الماء والغاز المستخدم في هذه العملية كان يستخدم اصلا كمبيد حشري. عانى من ذلك اليهود والشيوعيون واسرى الحرب من الاتحاد السوفيتي والغجر وغيرهم هذا كله معروف في سجلات الحرب العالمية الثانية وموثق في محاكمات نورنبرغ وعشرات الابحاث والشهادات والأسلام الوثائقية حول العالم لكن ما اريد الاشاره اليه هنا هو ان الجنود النازيين كانوا يكذبون على الاسرى ويخبرونهم انهم ذاهبون للاستحمام لماذا؟ ما الذي يضطر الجنود وهم أصحاب القوة المطلقة وسلطة الحياة والموت ما الذي يضطرهم أن يكذبوا إنهم خائفون لقد كانوا يخافون من اسراهم الناحلين الجائعين الموتى في الحياة السائرين على ارجل لا تكاد ترى من هزالها كان جيش ألمانيا يخافهم ولا أقصد أن خوف الجنود كان نابعا من احساس ما بالذنب او انه كان توقعا لعقاب غيبي على ما يصنعون بل لقد كان خوفا واقعيا جدا حتى بالمقاييس العسكرية ان الاسرى على ضعفهم كانوا اكثر اعدادا بكثير من سجانيهم بل في بعض الاحيان ربما كانت اعدادهم تزيد على عدد الرصاف الحي بحوزة الحرس فلو انهم قاموا عليهم جميعا قومة واحدة فان بعضهم سيقتل لكن اكثرهم كان سينجو كان ثم احتمال. غير بسيط ان يسيطروا على المعسكر فلان هذا ما حصل فعلا في منتصف تشرين الاول اكتوبر من عام ثلاثة واربعين حيث ثار بضع مئات من المساجين في معسكر سوبيبور على حرسهم فقتلوا اثني عشر حارسا وقتل عدد من الاسرى ولكن نصف اجمالية عدد الاسرى الذين كانوا في المعسكر افلح في الخروج اليوم التالي خوفا من انتشار الخبر الى المعسكرات الاخرى قام الألمان بتدمير المعسكر وتجريف أثره وزراعة الأشجار مكانه أرادوا محو كرة التمرد تماما لم يكن يمنع الأسرى في كل المعسكرات أن يفعلوا ما فعل أسرى سوبيبور إلا أن كل واحد منهم كان يخاف أن يكون في النفر المقتولين للناجين وكان يرجو الفرج من السماء أو من جيوش الحلفاء إن الأمل في الحياة كان وسيلة من وسائل القتل لهذا كان الجنود يكذبون لأن الإنسان إذا كان يعلم علم اليقين أنه مقتول لا محالة فإنه ينتقم أو يقاوم والمقاومة تخيف الظالم لأن الظالم قليل قليل في نفسه ومرؤته وقليل عدد جنوده بالقياس إلى عدد ضحاياه تذكر هذا كلما كذبوا عليك كلما أغروك أو هددوك كلما قالوا لك إنهم حكام عدول وكلما رأيت شعبا جائعا ومحاصرا ومقصوفا ومهددا بالإبادة، أي أسته القذائف والهراوات من الحياة يسعى الظالم دهرا ليشعر المظلوم باليأس لأن أمل المظلوم يخيفه ولكن حين يأس المظلوم يخاف الظالم من يأسه أكثر يا صديقي تذكر هذا على الدوام.